بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الذي يكذب بالدين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم وَنَا يَحُبُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَنَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِم ساهون الذين هم عن صلات الذينهم يراؤون الذينهم يراؤون ويمنعون الماء